İnat öbürü, hayır, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, avu, أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله وفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعفة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدو وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل ضبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما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 وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ضيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحب أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بأن مريم رسول الله وكلمته القاه إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما.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 وَإِن كَانُوا إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وَإِذَا حللتم فاسضادوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما زبح على النصب وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ أَخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ الْضُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ لَا يَرْمُ تَجَانِفَ الْإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَبَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 والمحسنات من المنات والمحسنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتتمهن أجرهن محسنين وير مسافحين محسنين وير مسافحين ولا متخذين أخدان وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ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 وإن كنتم من الله على سفر أوجاء أحد منكم من الغائض أو لمَشتم النساء فلم تجدوا ما فتيمم سعيدا طيبا فتيمم سعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه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 إن الله عليم بذات الصدور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْضُ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَدِلُوا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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكرون نعمة الله عليكم إذ جاءتكم يا أيها الذين آمنوا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسوطوا أيديكم اِيذْ يَسُدُّو اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ الله اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاءَ قَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم واقرتم الله واقرضتم الله قرضا حسنا لكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار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 ولا تزال تضلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوح الضم مما ذكروا به فأورينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله مما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عنه كثير أَجَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ ويهديهم, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ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 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَاكُم مَا لَمْ يُؤَتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم والبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما ذم فيها فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بست إلي يدك لتقط لي ما أنا ببصدي يدي إليك لأقط لك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فابعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سوءة أخيه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 أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفٍ فَمِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عظيم. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتروا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ نُقِيمٌ فَالصَّادِقُ وَالصَّادِقَةُ فَقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَّابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا يسماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد موالعه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 سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقصد إن الله يحب المقصطين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 فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 وقفينا على آفارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلَ إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَ مِنَ الْعَلِيِّ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولم شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِنْ تَوَلَّ فَعَلَمْ أَنَّمَا يُنِدُ اللَّهَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمَ الْلِقَاضِ مِن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُمْ يَنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله من قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم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 قل يا أهل الكتاب هل تَنقِمُونَ منا إلا أن آمنا بالله وَمَا أُنْزِلَ إلينا وما أُنْزِلَ من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم فَإِنَّمَا من ذلك وَعَلَيْهِ عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاووت أولئك شر مكانا وأضل عنه سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون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 وُلَت اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْ بِمَا قَالُوْ بَلْ يَدَاهُمَا مَبْسُوطَتَانِ رَفِيْقًا كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْسِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ضِيَاناً وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كل ما أقدونا ر للحرب أضف أهل الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك كفرنا عنهم سيئاتهم ولا جنات النعيم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 إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا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 بل المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلن الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم ننظر أن يؤفكون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْرِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سباء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب خالدون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 ولتجد أن أقربهم متسلل الذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المُسلمين